وَخَلَقَ السماء فِيهِ وَمَا خَلَقَ لَهُ وَمَا بينه ما في يوم لا في لا محتاجي يا لا اشرين اشرين اشرين وحي من منا. وعلى في الليل في الليل في الليل يملس واللسان في قرار الليل لأخذ ذواتي اللي أنا وعدول الله ويان كن فرعون عدول لني أخوي عبد الرحمن العجوز سك الحديد وما لسك الحديد والحب. حق الحب حق سامي زاري في حبه مالا بربي بحر العين والله اللي بعوش كنب الامان ليس منك بوعلي بي قاعد في لكن ولكن بيشوس سيدنا النبي بلا عين. الله الله الله السلام اهل أهل العتق لو كشاف يشوفو أهل الحب. حب. والله أعمل لمن في طريق النمي إرهي قلت ردو نبي حصل فريل سي علي عيني على عيني يا عين حقيقي قتلتك وجودك في وجودك سبت على عيني وعين حقيقي لكن لسيرى الملول بنظره عيني والحمد لله هو مريم اليك بجزع فلولا ترضى تحت وجود ملعين قالو لا تخاف يا صديق اللي انا السجل الكهنه معلومه نظير يا دبي عين اسونو كبي بيني شلونوا اي فنان ربك اي دي سيني اي ابي الله اخو الحاج محمد ابو ليلى كل اولاد ابو ليلى هادي ناصر ابو ليلى سيد ابو ليلى واخويا ناصر حجاب بكل اولاد حجاب والحب، لله شاء الله يوم 29 تسعه حدي سيد عبد الحكم عترا ان شاء الله شي بسرعه الله يزري عبد العالي احمد ربنا يرحمه الحاج مسافر الشنين عم احمد اللي ربنا يرحمه Oh oh oh oh oh شاء الله يبسيبه ويبسيبه ويبسيبه عند مرحب سي لابد الحكم موسى الترى ودواما يمهده النبي ما شبه الله سنة جلت روح لیلی لیلی لیلی لیلی اشعار کے اہل دلین ظلام ویاس کی ايش تخليني على طوق العمل على الدروب دي معلم صبر جلال اللي حضرونا اليومين على طوق العمل ايش شعور ايه بالظلم وياي يا سكيني سكيني ميري رك لي كل جاي في فرحي We can for a of you When the like be the Ashki, Ashki, ربنا في الشكور غير ربنا ما زلنا هيا بله صلى على النبي يلا عندنا أبوي I'm not going to be do We within meaning It may a theme for your honour تاني بدك تريح القلب وتهدي اترك هوا لا تاخد منها ولا تدي احس كل ده عبني وده خالي جدي اللي معاه ماله صاحب الفرح مالك دا ومالك ده واللي بلا مالي عنها هنيني تالق ده وتالق ده ونسال الله يا بحيري على الختام وتعدي يا رب انا اسالك الستر في البدايه ويا رب برضه اسالك حسن الختام في النهايه هيا ايه ونقل انا شرش عبد الحج سعيد ربا جرد شرف والحج موسى عبد روحية ألف سلامة على حمال حمال الأسينة حمال الأسينة تلعب يا قلبي حمال الأسين تلعب يا حمال الأسينة حمال الأسينة ليتني سن اسيل يا ظلمينا حقد دم ليتني سن اسيل يا ليجي يا قلبي ايه هي ظلموك الحباب احنا عبدنا ايه ظلموك الحباب احنا عبدنا ايه ظلمونا ليه ظلموك على حد ما يعيرونا ظلمونا La يا ضيب اسماعيل يا قيب البيدي يا ضيب اسماعيل يا قيب البيدي يا بعد الجميل يا جد يبعانك اكبر الحيا يا قاب عطي عمتك عمتك يا إباد البشاوى شيخ طغى يغنير حويل شيخ سعيد يغنير شيخ خابد يغنير عبد الحين شيخ ناصس يغنير شيخ مدير الحق يا شيخ مدير يا حق Se ya go ya se ya go ya budi ya ba ya budi ya يا بدل عيني حبيب شرك يا بدل عيني بدل يا بدل شيخ العرفي خارطنا يا بدل ببي الحب يا بدل ببي الكبر من بدل مشرح للحال يا بدل ارواح الثانيه يا بني يا باشا أمارة سيدي يا بني يا ساج الحسن ابو الشعر مليح أبو سيف محمد يا طلحه الدالي يا حتى عليك يا صاحبي الفرحه يا صاحبي الدرج يا سيدنا الحسين حسين عليك ابو Hai hai zahana al isra, zahana al isra Bekasuhu min ata illehi لا ولا فيه ولكنه من يديك في ألب السنة هو بنت تقي الشاهد بدا في سوريتي بي عايشوه وشوا وششيشي كده In the sunset, soaring in the red sky, forget about the old days, we're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 ليلي ليل دنيوي ولا مصباح ليلي ليل دنيوي وانا وانا وانا وانا عين الصبا هي المول اللي الكل فيها ينعش يا طير الدعوات يا طير الدعوات وقالوا بهزك اللي غير مرضى وحياك يا طمع النمي و الفداه من كان قبيله النمي فالزيت في سيف مسلوكه مشوب حنمه ارسل بحقدو ارسل محمد نور من نور البتيه بالكمال الشام بالكبال أجشاء وفي ليلة القسر وفي ليلة القسر قبل قيلة شيع اللابين عز المناب صحفا ويا بالترى We will be in Sarsa. We will be in Sarsa. No We well, We keep it mashish, we keep it mashish. Mash beret bewarah, mash beret bewarah. Ali Abdullah, wa salli bi al makhush, دايكوين على الساق وقلبي عايشوا سوا كيف ايش كان خليل الله لا في الوقت أويبكنيسي أيها فرد علي للصلاة فرد علي للصلاة ختم صلاة للنوي وكان المعراض عالباب وكامل Osela kun uchat, oo hazır tutun Rası, yoksa kun uchat Bulde bir uyumam için Nein ايوه شدرت المتله شدرت المتله على سطح شدرت المتجاه ايوه قل له تقدم يا حي وقدمي يا رسول الله قال له اهلا يا جبير يطلق الاخ اخ اللو ابد يا حبيب ابد يا محمد كنت لك حد وانا وانا وانا وين من قلبي حد طول عمري ما يخذته والعالم العربي خير على علي النبي الذي خلانا ليه اياله من لقنا قالوا لسلسله تخف ده انت خير خلق الله الله الله يا سيدي النبي يا حاضرك لي عشايا اغام وهو عند حصير كبه عالم وحن مغيب انا بولايلة معلوق موسيقى بولايلة حاجي سعيدة بولايلة فهنا احجاب محمود ابو ليله كل حج اسم واولاده اولاده كل محمود ابو ليله هو محمد سلع الصلح عم الحج سيد رمضان شرف اولاده سيد رمضان شرم فين البتاعتين وخاءتها فيها الحاضر وفير خمسيس المفاتيح عليا الديني دي الهالة اللي كنا رقم 100 وزادت عليك البنت تجاوبها بحنية باب الحنان وانجا باب الجمال هي في دقيقة الحال انا ليا دلال معاها هي مغنيتي هي وصباح انا بروح من كتب المكب والنو كتاب الروح حلت في العلاج هي يا يا بئسا وستعزب فيك يلا عذابي يا حلاب يلا عذابي يا حلاب يلا عذابي يا حلال لو جار يا ربي امتب اشكي اشكش اشكي اشكش اشكي اشكش بي اشكش يا قلبي صبرك على حالك يا صبرك على حالك. الليالي يا صبرك على حالك. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah Habibi, yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah Sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, كريبة مشيرة رئيسة يا نفيسة يا رقاية انها الحناء انها بغيها انها الحناء انها بغيها ما مرضى يا معيشه يا تنسي انا الهوى الهوى التقي مسكين انا في سن سن انا في سن سن برفي سن سن يا قلبي صبرك على حالك بكره ليالي ما تنام واللي هجرنا ده يجينا ويجي لي حاجم فينا اللي هجرنا ده هيجي لي ويجي لي حاجم فينا اشكي اشكي اشكي اشكي اشكي بريد زمي افن الزيار على بابك يا عم الشيخ طاغت En el esquí وصاحبي الحي يا حي, حي, حي, حي, حي الحجاب عم حجا اسمه جابو بيت جزيره وعم شفتها الغنامي اللي بنصر الصقر على الاب حيري الحجي حسين جزيره اللي حجر من, أولا من أولا جس سني ثم ما لي غيرك لا هي ذلتي ولا ولا ولا بابي تسير جيره لما تجلى لي ربنا تجلى ذو تجلى لي رب كل اللي يسلبه طبخري اللي معايا يا حسيب يا ابن الشطار طبخري اللي أنا ويا عم انا وحدي وحدي امشي فيه وحدي أمشي فيه مش عارف اقول بيني السين على اللي يفين يا مقابلي ميومين غير أموتاهم فيه غير أموتاهم فيه عالبر عوام هيا أنو يمشي فيه هيا أنو يمشي فيه عالبر عوام هي لي الشفي هيئ لي الشفي اتجمعوا يا يا شيخ طغى علي آهلي في اللي القلم Ya baalik sagar يا ya ammi ya في Fi gilli el يا ya baalik sagar في Fi gilli biyuk el eli, wa lfi shdum wa fadi, wa lfi من عنج الكريم ربنا بيرطين يا رب يا رب ربنا بيرطين أمان يا ناغل الحي ناغل الحي الكرار حاجر من اللفين مملك لله يا مال الله You may have a good day. You لك لأنه غرف العظام في إصباء البشوان في ظرف عميدي إيدي غولي سي إيدي غولي سي تنعض لغم امن أمن بدين الحب على دين جهب يا بصري يا حب على دين الهب امن بدين الحب ومجمله من الحب الحب ح على اسباب انتصر في الجمال شهير جمال الزايد بعيد مزرعه بالعله تجليه امن وقف قبلي لما راى القايد على الارض اه مع الباري مع الباري في السماوات على الارض في السماوات في السماوات أسيايا يا أجل البي أمني اللي انتو عين أسيايا يا أجل البي كيف العديد ينفاك كيف العزيز ينفاك ألو مبلش محيارا تحنى على الندبات تحنى على الندبات يا سيدي محمي مضايا سيدي فلان مضايا سيدي بحم مضايا سيدي فلان انا انا انا انا انا انا عجبي على بني انا عجبي على بني على بنت شيل ثاني يعني في الهوى ولسان في الهوى اللي ترعيله ما جرى اللي ترعيل القايل يوم شميح مصبح يا وسعي عجرح علي يا وش عجرح لي وانا لي من الدروق من الليل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 يا حبل عم الشيخاء يا وحش الجبل يا شيل للحيوان يا وحش الجبل يا شيل للحيوان يا باش السعيد يا عم يا برايا يا تبشي خلاصي يا عرمي يا غنيبي ببنا استزام الليل على جمع عيني واني انا انا انا انا جزيرة انا انا انا انا انا انا انا انا ازهار لما نكوتهم حالي كان السابعين بفريع علي من اكل اللغه وسوس القلب And he'll be on the loose. He'll be on the loose. He'll be on the loose. He'll be on the loose. He'll في on the loose. He'll be on the loose. He'll be on the loose. He'll You me, me, me, me. يا ابن ابو اللي عيني وحاجه علي يا قلبي يا عيات سيد صالح حسنا بتقوزوا بعيدين مهما يلوم الناس مهما يلوم الناس يا عمي يا موخي بتقول دايما الناس وما على إخلاص وبيد شريبنا بس عنانك يا عيني بس يا عيني على عين عيني بكت عيني يا عيني بكت عيني وعيني السما سمعت ارضي في مملكتي حجبني عن رؤي من قبل قبل لجا لجوي حبيب يا حبي الحلحك ملحق يا برحي يا حبي الحلحك ملحق في قيوم العشي Mama darim darim, mama darim darim. Ilāhi Allāhu, yūrubu ma il-hale, wa bilūtadīro, wa bilūtadīro, wa lama tabu المخلص الي ولما طبعوا يستاهل المخلص الي يا يا يا حبيبي والله من اللي بع واشترى بيامان والله غير وجاي خد اخطر في ضفطر الأحوال على باب الكرام الكرم السباس على عقل السبس من نار الهوال يطول من نار الجوال يطول يا مكالكة المعريو مهضة في زري الويل تسلم دربك الـكوي احمد اهل المدد اقروا احمد اهل المدد اقروا كم الكلام منوي كم الكلام منوي اهل المدد اقروا بد ميعادي مكتوب يا عم الشيخ طاله بد ميعادي مكتوب عم الشيخ طاله قولهم اللي الككبره راجراجي من خدر في انا بهد ونبس اللي حشسكو لداره يا نبس اللي قريب يا شيخ بس بس اللي حشسكو ولا اللي قريب روح يا خالينا، روحي يا خالينا. الموسيقى للوعي، للوعي للليل. أمي لبنان I'm gonna do the thing. I'm gonna be the ربنا ادارك وخذ العليم وخذ باقي من نفسك فتارك كب سعد اللي يا عيري يا سعد يا هلا وشوقك على مهلك ولسه على بكره اسبوع <تصفيق> على ايش خليك <تصفيق> في الحوت ولما يموت في الحوت صار على النبي شو يا قلبي اللي الله مش هرد, هرد عليك الزهر في الليل فلتني ما بنامي يا قلبي ولا لحظة عبطول الليل بلد حرمتي يا قلبي من تجل الليل حتى حبايب قلبي يعيننا بيناموش بالليل اسرح في الليل وعيشنا معك فيه I'm okay. <laughs>